إ ل ى آ خ ر الزمان لذا انه استحل أ ح د دم أ خ ي ه في ا ل إ س ل ا م بتاويل الباطل فتلك علامه ر ق و ع ا ل ب ل ي ه استعمال آ ل ة القتل سواء كانت السيف أ و السكين أ و ا ل ب ن د ق ي ة أ و الرشاش أ و أ ي و س ي ل ة إ ذ ا استعملت ا ل آ ل ة القتل ي بغير حق بتاويل باطل ف إ ن ه سيستمر القتل بعد ذلك إ ل ى آ خ ر الزمان إ ذ ا وقع عليهم السيف لن يرفع ع ب د ن ا هذا في تحذير من ا ل ف ت ن ة لذلك قال ل ا ص ل ن ا في جمع ع ر ف ة يوم ع ر ف ة قال أ ل ا لا ترجعوا ب ع د كفارا يضرب بعضكم ر ك ا ب بعض يعني لا ترجعوا فاعلين لفعل الكفار يقتل بعضكم بعضا ب ا ل ت أ و ي ل الباطل يعني د ي ا ن ة فيما يزعم و و ضال ا ن مضل قد وقع هذا ف إ ن أ و ل ما وقع السكه كان بقتل امير ل أ المؤمنين عثمان رضي الله عنه قتلته الخوارج و لذلك لم يزل القتل من أ م ه منذ ذلك إ ل ى يومنا سيستمر إ ل ى آ خ ر الزمان و في زمان هذا وقع أ م ر أ خ ب ر عنه النبي صلى الله عليه و سلم اشتهر و كثر و انتشر و هو الهرج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 بدا بالعراق من امتد الى الشام امتد الحين إ ل ى مصر وليبيا ا ل و اليمن بلاد ف ا ل س الهند وغيرها خطير جدا يعني خطير جدا والقاتل والمقتول في النهر ان القاتل قتل عن غير بينه و المقتول دخل في أ م ر لا يعلم حكمه شرعا ً دخل في الفتنه لذلك النبي امر ل ل س باعتزال الفرق المتناحره قال ولو أ ن تعض على أ ص ل ش ج ر ة لما أ خ ب ر ع ن ذلك قيل كيف من ن ج ا قال تلزم إ م ا م المسلمين و جماعته م ف ي ا ل فان لم يكن لهم إ م ا م و ج م ا ع ة يعني في البلد قال تعتزل تلك الفرق حتى ي أ ت ي ك الموت وانت على ذلك ولو أ ن تعظ على أ ص ل شجره, شجرة قيل على جذع ش ج ر ة قيل أ ف ر أ ي ت ان دخل علي اقتحم بيتي ع ل ي قال كن كخيري ابني ادم بني د م ف إ ن خفت ب ا ر ق ة السيف فضع ثوبك على وجهك و قل ب ب ا ذ م ي واثمك و المعنى لا تشارك في القتل احذر لا تدخل فهذه هي الفتنه هذه اللي يسمونها الناس اليوم أ ه ل الله و الجهاد ترى هذه الفتنه و هذه التي حذر منها النبي صلى الله عليه و سلم و هذه اللي ق ت ل ه ا في النار القاتل و المقتول في النار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 صنيع صنع ولبس لباسا ليس له و هذه الفتن ة ا ل ع ظ ي م ة والعياذ بالله أ ح د ه م ما يقوم يصلي الفجر و يروح يلقي بنفسه في أ ت و ن الحرب يطلب ا ل ش ه ا د ة ترى الشهداء صنفاء شهداء إ ل ى ا ل ج ن ة و شهداء إ ل ى النار ف أ ن ت م شهداء النار يعق والديه و يعصي ولي امره ويسعى في ا ل ف ت ن ة ويخدم الشيطان ترى و الشيطان ما تعرف ت مت. أ ن تسعى في ط ا ع ة الشيطان وتهلك نفسك في سبيل الشيطان هذه ع ق و ب ة من الله للمنحرفين المتبعين ل ل ه و ى والمعرضين عن الهدى والطاعنين في خيار العلماء هذه عقوبه العذب يهلكون شر مهلك ويود ا ح د ه ب اذا راى ل ح ق ي ق ة التخلص وان ن ا ل ة نعم